أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد یا حبیبی سا